ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ل أ ع ط ي ن ا ا ك ل ك و ث ر ف ص ل لربك و ا ن ح ر إن ش ا م ك ه و لبتر